عن المنطقه التي تجول فيها العبريون او يعني اجداد بني اسرائيل القدماء ابتداء كما ترون في الخارطه المرسومه على اللوح ابراهيم ولد في العراق في ارض كلدان ثم بعد الخلاف الذي حصل بينه وبين قومه لأنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام فاما هو فقد آمن بإله واحد أحد والقصة المعروفة في القرآن الكريم أشار لها تفصيلا كيف أنه كسر تلك الأصنام ثم علق الفأس برقبة كبيرهم ويعني إلى آخر القصة حينما جاءوا قالوا له أنت كسرت أصنامنا يا إبراهيم قال بل فعلها فعله كبيرهم فيعني اسألوه إذ كان ينطق وكانت حجة وبرهانية قوية تثبت على أن هذه الأصنام أو هذه التماثيل التي الآلهة ما يسمونه آلهة هي لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع فعل أي شيء انتقل إبراهيم بقومه ببعض قومه أقاربه معه لوق ابن أخيه وبعض أقاربه الآخرين انتقلوا اتجهوا في ما يشبه الدائرة شمالا إلى شمال العراق فيما يبدو قطعوا أرض آشور التي تقع كانت عاصمتها نينوى في الموصل الآن تسمى في شمال العراق، كونت إمبراطورية قوية هي الإمبراطورية أو الدولة الأشورية أحيانا كانت فتوحاتهم تتم حتى مصر يصلون فثم حط في حران يقال أن حران هي من المناطق التي مر فيها إبراهيم الخليل وبعد ذلك هبط جنوبا مر بمناطق الآراميين في سوريا ثم دخل أرض كنعان اللي هي أرض كنعان اللي هي فلسطين والكنعانيون هم الفلسطينيون فإذن الفلسطينيون منذ أقدم الأزمنكم كانوا هم يعيشون في هذه البقاء قلنا ما يقرب من خمس آلاف سنة قبل خمس آلاف عام هذا المدون تاريخيا فإذا لم يأتي بخط مستقيم إلى فلسطين إلا مر بهذه المناطق قلنا أن هذه المناطق كانت مراكز جذب حضاري هذه مراكز حضارات قوية كان الفينيطيون في لبنان في صيدا وصور من أقدم المدن والحواضر التاريخية قديما هنا في جنوب لبنان وكانوا أيضا في شمال سوريا في منطقة أغاريك التي تسمى الآن قرب اللاذقية زرنا أطلالها معروفة يعني وفيها تنقيبات كثيرة الأراميون في بقية بلاد الشام وكانت اللغة الأرامية هي شائعة هنا نهر الأردن فلذلك هم سموا بالعبريين إما لأنهم عبروا الفرات وتعلمون أن نهر الفرات في هذه الجهة في هذه الجهة هذا نهر الفرات فإما أن يكونهم عبروا لأنهم عبروا الفرات سموا بالعبريين أو لأنهم عبروا نهر الأردن نهر الأردن هنا في هذه النقطة فظل تسميتان راجحتان أو التسمية الأخرى التي يقترحها بعض الباحثين يقال أن بعض أن يعني جد إبراهيم اسمه عبر وهذا يعني لم يتفق عليه أحد من ال يعني ما في اتفاق كبير على هذا القول أنهم يعبرون واديا إلى واديا إلى واد آخر متنقلين فكانت كلمة عبري تطلق على غير الحضري كانوا هم يعني أقرب إلى الرعاة أقرب إلى البداوة فسموا بهذا. فإذن هذه منطقة حواضر المنطقة التي عاش فيها سيدنا إبراهيم آصر الحضارات الكبرى في التاريخ في ذلك الوقت سيعاصر حضارة الكنعانيين حل في أرض كنعان نعمة بما فيها من خيرات وكانت أرضا هي ليست بغنى يعني غنية كما غنى مصر مثلا لكن على اي حال ارض طيبة فيها زراعة فيها خيرات معينة كثيرة فحط استقر فيها لكنهم بقيوا في عزلة عن بقية السكان يعني ربما هذه العزلة ستستمر إلا أنهم يعني قد نجد تفسيرا لذلك أن هذه العزلة سببها أن هؤلاء القوم قوم إبراهيم كانوا على ديانة التوحيد بينما هؤلاء الناس يعبدون الأصنام وأيضا ينحتون تماثيلا يسمونها آلها ويعبدونها فلذلك هذه الأمور تسبب حساسيات بطبيعة الحال فاعتزلوهم وكانوا عاشوا في عزلة وثم بعد ذلك هذه العزلة أصبحت طابعا مميزا لما سمي فيما بعد اليهود سموا اليهود أو للعبرانيين بوجه عام سنراها تتكرر في أكثر من مجتمع من مجتمعات التي عاشوها في, في تلك الفترة هذه الجولة الأولى، الجولة الأولى لقوم إبراهيم إلى فلسطين. إلى فلسطين. بعد ذلك أصاب أرض كنعان فيما يقال جد وقحط شديدين، اضطر إبراهيم الخليل عليه السلام أن يغادر بقومه ويتجه إلى مكان آخر. وكانت تجاه هذه المرة إلى مصر اتجه إلى أين؟ إلى مصر مصر كانت القطب الحضاري الآخر الموازي للحضارة البابلية والكلدانيه والاشوريه لوادي الرافدين يعني هل منطقتين كما سبق وأشرت تتمتعان بوجود التي هي مصدر في تلك الفترة. ومراكز الجذب الحضاري دائما على ضفاف الأنهار قديما فالقطب الآخر هي مصر بحضارتها الضخمة الشامخة وايضا خيراتها الكثيرة وغناها وثراها الواسع طبعا كان ذلك يعني الآن مصدر افتراء ربما لم يعد الزراعة او شيء من هذا القبيل اصبح البترول ووقتها لم يكن ذلك لكن ما زالت ما زالت الزراعة هي يعني على المدى البعيد هي مصدر الثراء لان البترول مؤقت وهناك دولة كبرى يعني طوعت دولا عالمية كثيرة بالقمح فيعني ما زالت ما زال هذا المفهوم مفهوم الزراعة ومفهوم الخير الذي تدرغ الزراعة هو مصدر قوة وثراء حتى اليوم فوفرة الزرع والخصب في أرض مصر كان مصدر جذب ذهب إبراهيم وقومه إلى مصر في تلك الفترة كانت مصر تحكم من قبل قوم يعني لم تكن تحكم من قبل المصريين وإنما كانت تحكم من قبل الرعاه العماليق يسمون الهكسوس الهكسوس هؤلاء قوم غزوا مصر واستطاعوا أن يستقروا فيها بضعة قرون ربما أكثر من 200 سنة حكموا مصر وكونوا أسر يعني الفراعنة هم عدة أسر تمتد من الأسرة الأولى إلى الأسرة ما بعد العشرين لا تذكر بالضبط لكن هؤلاء عدة أسر كانت تحكم مصر وأصبحوا فراعنة يعني حكاما والفرعون هو الحاكم الذي يحكم مصر أصبحوا كونوا منهم فراعنة وكانت لهم مدن ومراكز حضارية قوية الهكسوس أو ما يسمونهم الرؤاة العماليق هم ليسوا بمصريين إنما هكسوسيين يعني ربنا من اتوا من المناطق من هذه المناطق من خارج مصر من المناطق الشرقيه لمصر تموا وحكموا مصر لفتره طويله ففي تلك الفتره كان الهكسوس حينما جاءوا الى مصر كان الهكسوس هم الذين يحكمون مصر ف يعني إبراهيم هم كانوا أجانب طبعا وكانوا يتعاونون ربما يحسون نفسهم غرباء داخل المجتمع المصري فيتعاونون مع أي جالية أجنبية موجودة داخل مصر ولذلك حينما جاء إبراهيم ورهطه أكرموه وأنزلوه منزلا حسنا ويعني حبوه نعما أو هدايا كثيرة وعاش إبراهيم مستقرا في مصر ونمت ثروته وتضاعفت ماشيته لكن يبدو أن أطماع فرعون في سارة زوجة إبراهيم عقدت الموقف ونغصت يعني عيش إبراهيم في هذه المنطقة ف انقرر ان يرحل من مصر فرحل يعني بعد ذلك تصلحت الامور فيما يبدو وطمع في سارة وحاول ان يأخذها بالقوة لكن بعد ذلك اكرمه فرعون واهدى له جارية اسمها هاجر هاجر هذه سيكون لها يعني دور كبير في تاريخ المنطقة لأن سيدنا إبراهيم سيتزوجها فيما بعد ويأتي من نسلها من؟ إسماعيل إسماعيل عليه السلام الذي يتصاهر مع قوم جرهم العرب الموجودين في الجزيرة وينشأ منهم العرب المعروفون الآن من يسمون العرب المستعربة تمييزا لهم عن العرب العاربة الذين منقرض أكثرهم منقرضوا ولم يبقى إلا العرب المستعربة فبناء على إلحاء سارة ويبدو أن إبراهيم لم يعقب في تلك الفترة من سارة لم ينجب ولدا ألحت عليه وتزوج هاجر فولدت له إسماعيل هاجر بعد ذلك إلى مكة وأبقى يعني إسماعيل هناك القصة موجودة من أراد التفصيل فليراجع القصص القرآني وكتب قصص الأنبياء التي افاضت في تفسير وفي شرح هذه الوقائع التاريخيه فصاهر اسماعيل قوم العرب كانوا في ذلك الوقت جرهما فنشات العرب المستعربه والان يقال ما يقال اسماعيل هو جد العرب بهذا بهذا المعنى في هذا المعنى ولذلك هؤلاء العرب هم الذين حملوا لواء الاسلام واقتحموا ارض الرومان واستعادوا فلسطين كما وما حولها محققين وعد الله لابراهيم ان يجعل هذه الارض لنسله من, من نهر مصر الى النهر الكبير وهو الفرات هذا الوعد الذي تتبجح به الجماعات اليهوديه والصهيونيه وتجعله يعني مبررا دينيا وايديولوجيا لاحتلال فلسطين والمنطقه العربيه من نهر النيل الى نهر الفرات والذي يقال انه مكتوب على في الكنيست ملك كيان إسرائيل من الفرات إلى النيل. الحقيقة هذا الوعد الذي منحه وهو في التوراة في سفر التكوين أو في الإصحاح خمستاعش. هذا الوعد ليس معنى ذلك أنهم يستولون على شعوب المنطقة بالقوة. هذا الوعد هو. لنسل إبراهيم الذي تم على يد المسلمين تحقق على كيف تحررت هذه فلسطين والمنطقة بعد أن استولى عليها الرومان حينما وعد الله إبراهيم بأن تكون هذه المنطقة لنسله نعم جاء نسل العرب هذا هو التفسير الصحيح ل لهذا الأمر وليس وليس ما تذهب إليه الصهيونية من أن يعني أنه تأتي عصابات من هنا وهناك من بولندا ومن روسيا ومن أمريكا ومن هذا اللي تستولي على أرض فلسطين على حد زعمها وعلى المنطقة العربية تخضعها لاحتلالها والله شنو لأنهم وعدوا في التوراة هكذا إذا, كانت إذا كان هنالك تحقيق لهذا الوعد فهو على على يد العرب المسلمين الذين هم من نسل إسماعيل ابن إبراهيم ابن أراهيم فهو من نسل إبراهيم نعم وعده أن تكون له هذه المنطقة وكان فعلا كانت للعرب بعد ان استولى عليه الرومان قرونا طويله ولذلك القران الكريم يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا هؤلاء هم اولى الناس وهذولا اللي اصلا لا علاقه لهم اخذوا اليهوديه كدين ويقولون نحن من نسل إسماعيل من نسل إبراهيم وعبرانيون ولنا حق في أن نحكم فلسطين والمنطقة العربية من الفرات إلى النيل. التصور الإسلامي الصحيح والتفسير الإسلامي لهذه الآية أو هذا الإصحاح الذي الفقرة لصحاح الذي ورد في التوراة هو أن أن العرب الذين هم من نسل إسماعيل هم الذين قاموا بتحرير هذه المنطقة وأصبحت لهم وستكون لهم واستبقى لهم ان شاء الله خاصة الأراضي المقدسة في فلسطين وليس لهؤلاء الذين لم يعرفوا فلسطين ولم يعرفوا القدس ولم يعرفوا المناطق التي عاش فيها الأنبياء وإنما هم تجدهم من بقاع مختلفة من العالم ومن شعوب مختلفة ويدعون أنهم من نسل إبراهيم إن اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا بعد مولد نستمر في هذه اللوحة التاريخية وكما سبق وأشرت لكم أن هذا هذه الخلفيه التاريخيه ضروريه لفهم مجريات الفكر اليهودي لان اليهود يعني شديدو الارتباط بالتاريخ حقيقة كل امه لها تاريخ هنالك امم لا يضير التاريخ فيها كثيرا يعني امريكا هم امه بلا تاريخ مش مشكله يعني بالنسبة لها واستطاعت أن تكون دولة إمبراطورية عظمى الآن لكن هنالك أمور يعني تاريخها شديدة الالتصاق به حتى يكاد يكون جزء من من يومياتها من حياتها اليومية فنستمر نحن في هذه عرض هذا هذا الموجز التاريخي بعد مولد إسماعيل بأربعة عشرة سنة ولدت سارة ولدت سارة لإبراهيم ابنه الثاني فسارة أنجبت ابنه الثاني إسحاق, إسحاق اذا عدنا هنا هاجر إسماعيل ولدت إسماعيل سارة ولدت إسحاق إسحاق إسماعيل تركه أبوه كما هو وارد في كتبنا في كتابنا القرآن الكريم تركه في مكة في الحجاز و وبعد ذلك حينما ولد إسحاق توفي إبراهيم عليه السلام أما ابنه إسحاق فبقي بأرض كنعان هنا فصل القصة تحبك إسحاق بقي وين في أرض كنعان التي هي فلسطين هنا في فلسطين التي يعيش فيها الكنعانيون هم اجداد الفلسطينيون المعاصرون فولد هنالك بقي اسحاق في ارض كنعان اسحاق انجب ولدين هما عيسو, عيسو ويعقوب ويعقوب نحن نعرف قصته في القران الكريم يعقوب هذا اذن ويعقوب يعقوب هو إسرائيل هو ما يطلق عليه في التوراة إسرائيل ومن هنا يعني نشأت التسمية إسرائيل والإسرائيليون وسنرى كيف نشأ مصطلح اليهود أيضا كيف ظهر مصطلح اليهود إسرائيل أو يعقوب تزوج ابنتي خاله ليئه ورحيم ابنتي خاله تزوج أيضا من جاريتهما فأعقب منهن جميعا ولد له من هذه الزوجات الأربع اثني عشر ابنا الاثني عشر ابن هذولا نعرف قصتهم مع يوسف نعرفها جيدا نجد مثلا من ليئه ولد روبين شمعون لاوي لاوي الذي من نسله موسى نجد هنالك سفر عند اليهود اسمه سفر اللاويين نسبه الى لاوي وهذا هو من نسله ولد موسى وايضا يهوذا منه اخذت او وردت تسميه اليهود يهوذا فهو يهوذا احد ابناء يعقوب من هؤلاء الأبناء الذين تآمروا على قتل يوسف حينما ألقوه في ال في وأيضا أسماء أخرى من رحيل من راحيل من راحيل ولد له يوسف وبنيامين وكان يحب يوسف حبا شديدا وله أولاد من الأخريات وقصة يوسف لا نريد أن نفصل فيها أيضا تعرفونها وليس هنالك من قارئ أو عنده معلومات بسيطة عن الإسلام إلا ويعرف هذه القصة لكن هي تعطينا كيف يعني هنا النقطة المهمة التي أعرف أنه إسرائيل هو ليعقوب ويهوذا هو احد ابناء يعقوب ومنه اخذت كلمه يهوديه يوسف حينما ذهب بعد ان أنقذ انقذه الله من الحاله التي هو فيها كان حينما مر السيارة سياره القوم المشين انقذوه من البئر باعوه فيه مصر اشتراه عزيز مصر ثم وصل الى ان يكون هو يعني عزيزا لمصر بعد ان يعني فك رموز الحلم الذي او الرؤيا التي راها ملك مصر في ذلك الحين فوصل الى اعلى المناصب وكانت دانه المنصب الامين على خزائن مصر و دعا أباه وأخوته إلى أن يأتوا إلى مصر فجاء أبوه وإخوانه والتقوا جميعا في مصر هذه تفصيلها نجدها مفصلة في القرآن الكريم فإذن لاحظوا هنالك هجرتان تمتا إلى مصر من قبل العبرين أو رهط إبراهيم أو بني إسرائيل اللي هو بعدين أولاد يعقوب الأولى حينما انتقل إبراهيم من فلسطين إلى مصر ثم خرج منها إلى أين لاحظوا هنا إلى الجزيرة العربية ذهب إلى مكة وهنالك ترك إسماعيل إسماعيل هو جد العرب. بعد خروجه رجع هو إلى أرض كنعان إبراهيم حينما ولدت سار له إسحاق كما تلاحظون إسحاق ولد ولد له عيسو ويعقوب يعقوب الذي سيكون من النقاط الفاصلة في تاريخ بني إسرائيل سيولد له الأولاد الكسر هؤلاء أولاد يعقوب انتقلوا مرة ثانية من أرض كنعان إلى مصر متى على عهد يوسف فهذه الهجرة الثانية إلى مصر إذن هنالك هجرتان وخروجان سيكون أيضا الأول على أيام إبراهيم الخليل عليه السلام والثانية أيام يوسف الصديق عليه السلام حينما جاءوا في المره في المرة الثانيه طبعا كان يوسف هو الامين على خزائن مصر بيده اموالها ويعني خزائنها فمركز مركز خطير ومركز كبير فعاشوا اذا في دعاه وعاشوا في ثراء وحياة ترخية ورغيدة ومنحهم يوسف العطف الكبير والمال الوفير فتكاثروا تكاثرا سريعا وأولدوا وانسلوا حتى ان موسى عليه السلام احصى بني إسرائيل عند خروجهم من مصر كما تقول التوراة فبلغ عددهم أكثر من ست القادرين أحصى الرجال القادرين على حمل السلاح أكثر من ستمائة ألف رجل تصوروا يعني كيف تكاثروا في في بضعة قرون يعني طبعا الفاصل بين موسى وفترة يوسف بضعة مئات ربما من السنين لا حد ما أحصان فتكاثروا بشكل فقط القادرين على حمل السلاح قد يكون هذا الرقم في شيء من المبالغة لكن على أي حال حتى لو قلنا نصفه فإنه ليس بالقليل ستمائة ألف أكثر من ستمائة ألف فقط الرجال القادر فإذا عددهم كم نساء وأطفال وشيوخ ويبلغون ربما أكثر من مليونين فتعدادهم إذن حوالي تجاوز المليونين على هذا الأساس عاشوا في مصر حياة رغيدة ولكنهم بقوا في عزلتهم بقوا يعيشون في عزلة وكأنهم كما يعني يقال في المصطلح الحديث دولة داخل الدولة مجتمع ليس بالقليل مليونين بمعيار ذلك الزمان يكونون ما يشبه دولة داخل الدولة لهم طرق حياتهم ومعيشتهم ومنعزلين عن المجتمع المصري نفس العزلة التي تعودوها في أرض كنعان هي أيضا اعتادوا عليها في أرض مصر كما قلنا أن فترة الهكسوس يعني هم أيضا عاشوا في تلك الفترة نالوا كثيرا من الرعايه ومن الحمايه كونهم يكون جاليه غير مندمجه جاليه تعتبر اجنبيه داخل المجتمع المصري والهكسوس هم اجانب ويتعاونون كما قلت مع الجاليات الاجنبيه فمنحوهم رعايه وحمايه لكن بعد ان تم طرد الهكسوس والانتصار عليهم على يد ملوك طيبة وخاصة على يد القائد المصري الكبير أحمس ثم رمسيس الثاني ربما أو قبل من الرمامسة أو الرعامسة هؤلاء استطاعوا أن ينتصروا على الهكسوس في مواقع مشهورة ومسجلة ومدونة على الألواح المصرية لأن كل قائد مصري أو كل فرعون كان يدون سيرته وما قدمه من خدمات يدونها على ألواح إما ألواح البردي أو على الصخر على المعابد على جدران المعابد هذا تجدون من يذهب إلى معبد الكرنك المعبد العظيم القمة في الإبداع الهندسي والمعماري الإنسان حقيقي يذهل من قدرة هؤلاء على هذا الإنجاز الحضاري الكبير أو غيره من الآثار المصرية يجد هؤلاء الملوك قد دونوا أعمالهم فهم دونوا سيرتهم خاصة في الانتصار على الهكسوس بعد أن تم طرد الهكسوس بدأ الفراعنة الجدد لهم أهل البلد الفراعن المصريين بدأوا يضايقون هؤلاء البني إسرائيل أو على الأقل يعني كانوا يطلبون منهم أن يعيشوا كما يعيش المصريون أن يحرثوا الأرض ويزرعوا أن يشتغلوا في البناء يبدوهم تعودوا على بعض المهن التي تجلب مالا وفيرا دون بدل جهد كبير فمثل الصياغة الذهب والفضة أو الرعي كونهم هم أصدر رعاة وليسوا من أهل الحبر فالتجارة ما إلى ذلك التجارة خاصة بالفضة والذهب فطلبوا منهم أن يزرعوا الأرض ويفلحوا كما يعمل المصريون فتار بنو إسرائيل ويعني بدأوا يتذمرون ولأنهم فقدوا بدأوا يفقدون امتيازاتهم وقاوموا الحكم الجديد الحكم المصري الذي تلى عهد الهكسوس وهنا تبدأ لبني إسرائيل فصة أخرى ارتبطت بتاريخهم هي قصة الخروج من مصر والتيه في سيناء فهذه سنستعرضها في المحاضرة القادمة وإلى أن نلتقي وإياكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته